الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما بين الله تبارك وتعالى صفة المرابين والمستحلين للربا وبين مصير هذا الربا وعاقبته من المحق ثم ذكر أضداد هؤلاء من أهل الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما لهم عند الله تبارك وتعالى وجه الخطاب بعد ذلك لأهل الإيمان بترك الربة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربة إن كنتم مؤمنين فهذا الخطاب لأهل الإيمان الذين أذعنت قلوبهم وأقرت وانقادت مع انقياد جوارحهم بما يجب الانقياد به اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله ووقائه لفعل ما أمر واجتنابي مانها وذروا أي واتركوا ما بقي من الربا ما بقي لكم من الأموال والمكاسب الربوية التي كانت قبل تحريم الربا وذلك مما لم يقبض عند نزول الآية وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات يا أيها الذين آمنوا حيث خاطبهم بهذا الاسم المحبب إلى نفوسهم وذلك مما ينبغي مراعاته فإن المخاطبة بما يجذب النفوس يكون سبيلا إلى القبول يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بهذا وهذا من لطفه تبارك وتعالى بعباده أن خاطبهم بمثل هذه الخطابات اللطيفة كذلك يؤخذ منه يا أيها الذين آمنوا أن هذا الإيمان يقتضي ترك الربا إن إيمانكم وإذعانكم وإقراركم وانقيادكم يقتضي أن تستجيبوا لله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم أيضا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فهذا موطئ آخر الأول الإيمان والثاني التقوى فإن هذه التقوى إذا تحققت كانت النفوس مهيئة للقبول عن الله تبارك وتعالى فالتقوى هي الأساس الذي يحصل به الانقياد والاستجابة وإن الفرق بين حال المستجيبين وحال غير المستجيبين وما أوجب لهم هذه الاستجابة من عدمها هو التقوى لله عز وجل فهذا حينما يسمع أمر الله أو نهيه يبادر ويستجيب والآخر يطرق سمعه ولكنه لا يحرك فيه ساكنا بل قد يستهزأ ويسخر والناس في هذا على أحوال ومراتب يدخلون المسجد في يوم الجمعة وفي غير الجمعة ويسمعون الآيات ويسمعون المواعظ ويتفاوتون فتؤثر بطائفة ويضعف تأثيرها في آخرين وينعدم من إن عدمت التقوى في قلبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فهذا كله مما يستدعي الاستجابه لله تبارك وتعالى فهذه الكلمة جامعة التقوى جامعة لخصال الخير ولمحاب الله تبارك وتعالى واجتناب مساخته اتقوا الله وذروا ما بقي من الربع فإنهم إن كانوا متقين فإن ذلك يستوجب ترك ما بقي من الربا. كذلك أيضا في هذا الحث والحظ في هذه الآية تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا تحذير ثالث يعني مخاطب باسم الإيمان. وكذلك أيضا الأمر بالتقوى. وكذلك تعليق هذا بالشرط المذكور في آخر الآية إن كنتم مؤمنين. والعرب تستعمل ذلك للحث والحب كما يقولون إن كنت ابن الكرام سفعل كذا. التحضير والتحريض وهذا كثير في القرآن وكذلك يقال فيه فإن تعليق ذلك بهذا الشرط إن كنتم مؤمنين يدل دلالة واضحة على أن ترك الربا وترك مساخ الله تبارك وتعالى مما يقتضيه الإيمان ثم أيضا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فهذا تقول الله وذروا ما بقي من الربا جاء باسمه الصريح الربا فهو هكذا مهما عبر عنه بعبارات قد يخف وقعها على الأسماع مثل الفائدة أنحو ذلك فهو ربا وينبغي أن نسمي الأشياء بحقائقها كما سماها الله تبارك وتعالى فلا تسمى هذه المكاسب الربويه والزيادات بالفوائد ذلك مما يهونها في ليست فوائد بل هي مفاسد وشرور وأثام وأفات فكيف يقال لها فوائد وهذا من عمل الشيطان شيطان يزين المنكر للناس ويخففه ويسمي الأشياء بغير أسمائها فالخمر مشروب روحي ويسمي الانفلات من شرع الله تبارك وتعالى حرية ويسمي الربا فائدة إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة المعروفة ثم هنا وذروا ما بقي من الربا هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب وهو هنا للوجوب قطعا ذروا ما بقي من الربا والربا مجمع على تحريمه بالإجماع يعني هو من القضايا المحسومة المجمع عليها وسواء كان ذلك واقعا بالتراضي تراضي الأطراف فإن الرضا لا يحلل ما حرمه الله تبارك وتعالى لو قال أعطني هذه الألف بألف مئتين وأنا قابل المصلح لي أنا الذي أحتاج هذا المبلغ قال هذا لا يحلل ما حرم الله تبارك وتعالى وإذا وقع العقد على هذا تقول الله وذروا ما بقي من الربا فإن هذا العقد لا يعتبر هو عقد باطل لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد فهو عقد فاسد وكل ما يترتب عليه فاسد بل قال بعض أهل العلم بأن هذا المال الذي اقترضه بالربا حرام من أوله إلى آخره يعني مع زيادته واقترض مثلا ألف على أن يعيدها بزيادة بألف مائتين مثلا فبعض أهل العلم يقول إن هذه الألف التي اقترضها أنها سحت فما يقيم به من مشروعات أو ينفقه في طعامه وشرابه ونحو ذلك أن هذا سحت الألف التي اقترضها تزوج بها أو غير ذلك أنها سحت أدخلها في مساهمة لذلك قال وذروا ما بقي من الربا هم تعقدوا عليه بقيت مستحقات بقيت أقصاط وذروا ما بقي من الربا لا يحل لكم أخذه بحال من الأحوال وهذه العقود سواء كانت قبل التحريم فبقي منها بقايا أو كان ذلك بعد التحريم فهذا أشد وآكد في المنع. كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى إن كنتم مؤمنين أن الربا والإيمان لا يجتمعان وكما ذكر البقاع رحمه الله بأن أكثر بلايا هذه الأمة حيث أصابها ما أصابها وقع لها ما وقع لبني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين الفقر ونقص الأموال والأنفس والثمرات يقول إنما هو من عملي أرذب وهذا أمر طبيعي لأنه كما سيأتي في الآية التي بعدها قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا إن لم ترتدعوا إن لم تنتهوا عن الربع وأخذ ما بقي من الربع إن لم تنتهوا عما نهاكم عنه فأذنوا والسر بأيقنوا استيقنوا بحرب من الله ورسوله فأعلموا بحرب يعني آذنهم بالحرب أعلمهم بها إعلاما جازما يقينا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم رجعتم إلى الله تبارك وتعالى وتركتم أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لك الذي أعطيت فقط من غير زيادة لا تظلم بأخذ ما زاد على ذلك ولا تظلم ببخذ رأس المان يؤخذ من هذه الآية الأخرى أيضا من الفوائد فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا أثبت الفعل لهم وهذا في رد على الجبرية الذين يقولوا الإنسان مجبر على أفعاله وهو كالريشة في مهب الريح هذا الكلام غير صحيح فالله أضاف إليهم الفعل كما أضاف إليهم المشيئة وما تشاءون إلا إنعم فهنا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد عظيم لم يرد في القرآن في أي عمل من الأعمال إلا الربا انه حرب ان الله تبارك وتعالى يعلن ويعلم هؤلاء بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فااذن يعلمهم بالحرب حرم من, من, من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ضمن هذا ان المرابي محارب ايضا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا اذنه الله اعلمه الله بالحرب جاء في قطع الطريق والسعي في الارض بالفساد بصيغة الفعل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا هذا في حال الذين يحاربون الله ورسوله لكن هنا في آية الربا يعلمهم بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض هؤلاء وصفهم بهذا الوصف أنهم هم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة لكن هنا يعلن الحرب من قبله من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء المرابين هذا لم يرد في عمل من الأعمال في غير الربا وهذا يدل على شدته وخطورته وشنيع هذه المعصية كذلك أيضا هذا الذي يحارب الله ذنوا بحرب من الله يحاربه الله لأنه حرب على الله كيف يرجو الفلاح وكيف يرجو النصر وكيف يرجو التوفيق وكيف يرجو إجابة الدعاء وكيف يرجو الغنى وكيف يرجو حسن العاقبة في الدنيا والآخرة والله يعلمه بالحرب يعلن الحرب عليه هذا الذي يحاربه الله كيف يكون حاله كيف يكون مستقبله كيف يكون هذا الإنسان موفقا مسددا؟ وهو هذه الحال لو أن أحداً من الناس أعلم عليه الحرب من له قدرة من أهل الدنيا لربما كان ذلك سببا لخسارته قد يخسر ماله وقد يخسر نفسه وقد فكيف بإعلان الحرب من الله تبارك وتعالى على أحد من خلقه ومن الخلق؟ في ضعفهم وعجزهم ومسكنتهم فهذه في غاية الأهمية إذا أرادت الأمة أن تنتصر على الأعداء وأرادت أن تكون أمة قوية ممكنة يجب عليها أن تأخذ بأسباب التمكين وأن تحذر من أسباب الخذلان وأعظم أسباب الخذلان هو الحرب من الله ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده من ذا الذي هذا استفهام مضمن معنى النفي يعني لا أحد ينصركم من بعد انتهى فتتقى أسباب الخذلان والغضب من الله تبارك وتعالى كذلك أيضا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا تهديد وعيد والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله الذي ينفذ أمره وشرعه ويأتمر بهذه الشريعة وهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه ولاحظ هنا في قوله فأذنوا بحرب أن الحرب هنا منكرة والتنكير يفيد التعظيم يعني أنها حرب عظيمة حرب هائلة ولا شك أن الحرب المعلنة من الله على أحد من الخلق أنها لا يقادر قدرها بحرب ثم قال من الله هذا أيضا أشد بالتخويف بحرب من أحد من المخلوقين أو من جيش مهما كانت قوة تلك الأمة لكنها من الله وكذلك أيضا في دخول من هنا دلالة إضافية وهي جلاء المعنى وظهوره أن هذه الحرب من الله موجهة إلى هذا المرابي ولو قال فذنوا بحرب الله ورسوله مثلا فقد يفهم منها أن الحرب منهم لكن هنا لا الحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم موجهة إلى هؤلاء لا شك إن هذا فيه ما فيه من الزجر والتشديد والتخويف من الربا وعواقبه الوخيمة فكيف يجترع الخلق على ذلك كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لاحظ مع هذه الحرب المعلنة هناك ذلك إلا أن الطريق مفتوح للتوبة وهذا من رحمة الله حز وجل بخلقه رحيم حتى في هذا الذي هو حرب يحارب أهله إلا أنه يفتح لهم باب التوبة فهذه من آيات الرجاء في القرآن الذين نسبوا له الصاحبه الولد يتلطف بهم فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون نسبوا له الزوجة والولد ويقول لهم مثل هذا الخطاب اللطيف والذين حرقوا أوليائه بقصة الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلى أن قال إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوم يعني أحرقوهم بالنار فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق ثم لم يتوبوا أحرقوهم ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة فهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى بينما العباد لو كان الأمر إليهم لما بقي أحد على وجه البسيطة ممن يعتقدون أنه شرير ولكن الله يرزقهم ويعافيهم ويمهلهم ولا يعاجل بالعقوبة فهنا الله تبارك وتعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا من كمان العدل لم يأمرهم بترك الأموال ليكون ذلك كفارة لهذا الربع وهذه العقود الربوية لكن قال فلكم رؤوس أموالكم هذا هو العدل لا تظلمون بأخذ أموال الناس بغير حق ولا تظلمون بأخذ أموالكم فكل زيادة على رأس المال من هذا السبيل فهي من قبيل الظلم هذا القرآن لا تظلمون فالذي يأخذ ولو شيئا يسيرا من الربا فهو ظالم وأخذه بالظلم هذه الأموال تأخذ ظلما من الناس ولو كان برضاهم فهم ما وقعوا في ذلك إلا اضطرارا ولا يجوز استغلال ضرورة الناس كذلك أيضا لا تظلمون ولا تظلمون في إشارة العلة من تحريم الربا أنه ظلم والله عليم حكيم لا يحرم شيئا إلا لحكمة ولمفسدة فيه راجحة فكل ما حرمه الله تبارك وتعالى سواء ندركنا الحكمة أو لم ندرك ينبغي أن نستيقن أن فساده وضرره أكبر من نفعه هذه قاعدة عامة أكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على النبي نحمد وعليه صحبه لديكم إضافات أو سؤال نعم أقيمة لهذا لا تظلمون ولا تظلمون هذا نص قاطع بعيدا عن هذه الفلسفات فأذنوا بحرب من الله ورسوله تضع هذا المال وتأكل منه والحمد لله من غير أن تأخذ عليه زيادة تدخر هذا المال من غير زيادة تأكل سحت كل جسد نبث من حرام فالنار أولى به نعم تضل. على كل حال المال الذي بيده يثمره تجب عليه فيه الزكاة فلا يجمع له بين أخذ هذا القرض الربوي وإسقاط الزكاة أهنو كيف؟ طيب والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الغربي ما هي؟ عقلاؤهم ومفكروهم والاقتصاديون الكبار أعلنوا وصرحوا بأن هذا نتيجة لي. يكفي كلام الله عز وجل يعني هذا معترض على الله هذا الذي يقول هذا الكلام هلwalkerنا نحرم الربى ونحن نتكلم عن الربى هذا كلام الله عز وجل هذه الآيات فهل هذا يستدرك على الله يرى أن أحكام الله غلط وتحتاج إلى تصحيح وتنقيح تعالى الله عما يقولون علوا كبير ماذا يريد يعني يوجه إلى هذا السؤال هذا الإنسان المعترض يقال ماذا تريد تدرك على الله أنت أعلم من الله أحكم من الله انظر قبل سنين فيما جاءت العولمة الاقتصادية جاءت شركات عملاقة واتحدة بعضها ببعض وظن الناس أنهم سيبتلعون العالم ثم عصفت بهم الأزمة الاقتصادية وبدأت تتفكك وتتهاوى تلك الشركات الضخمة وتسقط تعلن إفلاسها هل لم يقع هذا؟ دول أعلنت إفلاسها كان الناس يذهبون طوابير من بعض بلاد المسلمين وبعض وبعضهم يغير اسمه إلى اسم النصراني من أجل أن يقبل طوابير من أجل الحصول على تأشير الدخول للتعاش الاقتصاد في بعض البلاد فلما جاءت هذه الأزمة الاقتصادية أعلنت تلك الدول إفلاسا وقبل سنوات كان الناس يصفون طوابير من أجل الحصول على تأشيره للدخول نعم فضل. لا ليس الذي يصر على أكله الذي يستحله الذي يستحله مثل الذي يستحل الخمر أو يستحل الخنزير ونحو ذلك هذا مكذب بالقرآن لكن الذي يأكله ولا يستحل لا يقال إنه مرتد أو يكفر لا يقال هذا يتوقى الإنسان يبتقي الله ما استطاع ويبتعد عما اشتبه عليه ويسأل أهل العلم المعاملات التي يريد الدخول فيها قبل أن يدخل فيها كثير من الناس يسأل بعدما يدخل في الشيء وهذا غير صحيح ورد في آخر الزمان وكما قال الله فيغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل فهي لا تقاس بهذا سن عنده مكاسب مختلطة يعني خرج بقدره يتخلص منه، يطهر، يصرفه في مصارف كما قلت مصالح عامة ونحو ذلك يتخلص منه ولا يكون صدقة تحرم لا المعاملات تختلف فإذا كانت هذه المكاسب صحيحة ومعاملات صحيحة فلا إشكال فيها لا يهم الحكم هو ظلم وإن لم يشعر به الإنسان أخذ مال أخيه بغير حق لا يحق له أخذه والله ما حرمه إلا لعلمه وحكمته ومسألة المكاييل والموازين عليها قوام حياة الناس ومعايشهم يعني في ضروراتهم من المكيلات والموزونات ونحو ذلك التي تضطرب الحياة وضرورات الناس بسببها فجاء التشديد فيها فإن لم يدرك الإنسان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك وكذلك أيضا فيما يأمره الله به لكن حرب من الله ليست مجرد محق ل البركة. بل بأشياء كثيرة يقول أسأل عن المباح المحظور بين الرجل وزوجته في نهار رمضان يجوز القبلة المباشرة ولا يجوز الجماع. ولكن من أهل العلم من بين الشاب والشيخ الكبير وبعبارة أخرى بعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملك وذلك لما يفضي إليه من مواقعة المحظور من كان يعرف أنه لا يتمالك فلا ينبغي له أن يباشر ولا يقبل وإن كان يعرف أنه يتمالك فلا إشكال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك عن القبلة فقال رأيت المضمضة وهذا حاصل كلام طائفة من الفقهاء وهو أعدل الأقوال وإلا فإن بعضهم منع ذلك منع المباشرة والقبلة لكن هذا يخالف الحديث وبعضهم أبطل الصوم إذا خرج المذي بقبلة أو مباشرة وهذا أيضا لا يخلو من إشكال لأن القبلة تكون بالشهوة هو المباشرة بالشهوة فهذا مظنة إذا قبل أو باشر سيخرج المذي فصومه صحيح لكن لو أنزل بطل صومه يقول هناك حديث عن عدم جواز الصدقة على الغني وعلى ذي المرة والحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فهل وحد الحديث نعم صحيح يقول هل لا تجوز عليه الزكاة أي على ذي القوة حتى لو كان فقيرا إذا كان فقيرا لكنه لا يستطيع الكسب لقلة حيلته مثلا يفعل ويذهب ويعمل لكن ما يحصل فيعطى من الزكاة أما إذا كان مقصرا يميل إلى الدعه الكسل ويترك العمل فهذا لا يعطى من الزكاة إذا كان قويا جلدا سليما ليس به عاهة ولا علة ولا اعاقه يقول الإمام يقرأ بالترتيب من البقرة للناس الفروض الجهرية اليومية إذا ختم بدأ من جديد لا, لا يشرع هذا رأى متسلسلة هكذا في الفروض هذا على خلاف السمة هل نستفتح ونستعيذ بكل ركعتين من القيام؟ الجواب نعم استفتح ويستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى فقط عند الفاتحة يستعيذ سورة ثانية لا يستعيذ أصلا هو لا يحتاج أن يقرأ سورة ثانية خلف الإمام لأنه لا يجد وقتا أصلا لذلك وإنما يكتفي بالفاتحة لكن في الفاتحة في الركعة الأخرى لا حاجة للاستعاذة ركعة ثانية لكن في كل تسليمه في بدايتها يستعيذ ويستفتح يقول كذا في الوتر بسلامين كذلك اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله طيب السلام عليكم